ورسول الله معلمنا Powiedziałem, że nie ma wiedzy, bye uh -huh. المصطفى بدر التامام صلوا عليه وسلموه يشفع لنا يوم زيهام صلوا على خير الأنى المصطفى وصوتي بلقا يا عين قري عيونا هدا جمال المصطفى أنوره لا هت لنا يا صوتي بلقا لنا لنا المونى زال العنى وفا الهنى والدهر أنجزى وعداه والبشر عاضها معلنا يشعرنا عادرنا زال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 فاق المدى عيني ترجو ان تراك روحي يا حبيبي فداك احمد يا نور الهدى بي شوق فاق عيني ترجو ان تراك روحي يا حبيبي فداك الله على النبي محمد <تصفيق> نامت عيوني <يوماً> نامت, والهنين <نامت>, <والهنين <نامت> Thank We'll <laughs> How do ho cause Pata gorąca, La dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień Halila, talilan, hadi, ahe, N O, a na kiba, a na kiba, na kiba, na O, na kiba, Ketun puri Nie do pecah apa He he he Wala lorok susah putra putri ora i badan Gantek Arab araf Ya ikutem Rahman I'm <laughs>